وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي الجمعة الماضية كنا قد أخذنا درسا من كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأيضا من كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى وكان الحديث قد توقف بنا عن المسائل الثلاث وهي قول, النبي صل... قول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار باركس أبزحلف جمعة كأبزة كتاب الأصول الثلاثة ناي محمد بن عبد الوهاب درسه سيدنا نيرنا كمون شرح قلسة ناي الشيخ بن عثيمين نزاء أصول الثلاثة قلسة نخل لهم رب تمزل لنا دماني ربي عمرنا ينوحيه عبتي حكي زخنة من قدسها فيها يسنحنا إذا درسينا إذا حلفت مبأري بزعبة ثلاثة نقراتها اللواخل فلتنزق ببأنا إذين كانين نعم نتزم ملكتين إذا قدامت كنفلت عزقبعنا جميرنا يعني رناع مالتيو أن الله خلقنا رب سبحانه وتعالى كمز خلقنا خمز فترنا كنفلت خليقون صغلوا عيقدافنا بلنا مانتا عيقرلنا مالتيو ورزاقنا ششاهي بنا نخل نبر اخلماهي وخدان نخينا عرف عبر سيون منبري مالتي اذا كل مسابنا ولم يتركنا هاملا اي مهملين معطلين بزي هاد يبقنا يخلقنا عبد الدنيا عبد المسينا زلنا نخمتاع نخمبلع نخمستيقنا بل انما رب سبحانه وتعالى نهدف كم زخلقنا السود ما نخلقه توحيد قرنا نحادي قويتا نحادي رب سبحانه وتعالى نخلقه مالتي ازيس الازو خلقنا رب سبحانه وتعالى دماء رسول الله عليه وسلم كم زلقنا رسول صلى الله عليه وسلم اشلوك حزم وزمسو توحيد سنة حقه ميلو امينو انتدعا من صلى الله عليه وسلم تمازيزو دخل الجنة جنة اتمادة من رسول صلى الله عليه وسلم عاسي بالليتي لدماء نارئة والعياذ بالله ودرسنا لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة العاشر من شهر ذو الحجة لعام 1400 دي نعم دي نعم ذو القعدة العاشر من شهر ذو القعدة لعام 1435 للهجرة على صاحب الهجوة أفضل الصلاة وأزكى التسليم باركس لما عنتي جمعت على سرطة ذو القعدة شعن أربعة مئتن سلسان حموشان هجريا دماني نغطس لزا درسزيا إذا شريك دمان بغطس هذه زملة أزوله ننتي كل هزبنا كتقن نمالتي وإن شاء الله تبارك وتعالى سزعابي علم كله هنا الفلطه مالتي علمنا عقيده انا امنس لهنا كله هنا سينلنا ان شاء الله ابكبري خنوع له رب حق بقى رب سبحانه وتعالى خمز خلقنا الشيخ بن عثيمين بزوع آيات ادله تغي سنيرو لو ما انت رب سبحانه وتعالى خلقنا خفك خلق خمز رزقنا شاي كم ذهبنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ادله هذه المساله كثيره من الكتاب والسنه والعقل نرتعوا وادمه مبراره رب قسم رزقنا بزوحه قران وابحديث اب سنه كمون بحنقولنا ونكن بصحو نخيل تداه استنتنا الكتاب كقران دهرئنا انتهى له مرتعو تلنا فقال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهى ان الله هو الرزاق ذو القوة, القوة المتين اب سورة الذاريات عن كذ آية قصر حمسان شموت رب سبحانه وتعالى انتهى له ان الله إنما لتأكوه ربك هو الرزاق شايد غير ربي والرزاق على صغة المبالقة اي كثير الرزق رب سبحانه وتعالى بزوح شاي كم ذهب النامانة وان تعد نعمة الله ايش لا تحصوها تدال نعمان اي رب سبحانه وتعالى انفقدوا اخينا اين فقدننا بزوح شي شاي ماني ارسورة الذاريات من ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين حيلي كلنا برب يزمن الله حيال زخوانا مغبرت حيلي زلو قويتا الله سبحانه وتعالى حدث سنزي كابتغلتنا تخارزكه بالنامالة وقال تعالى قمون رب سبحانه وتعالى انتايلو قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قالوا ميخاس كان كحتي كفار قريش مانيو الشيشاي زيهباكم زه... زلو الكحة التون ازين الشيشاي زيهاني خمتاي مسالو خبس مي اي بالمطر ما زو كحاكم زلو مانيو والارض بالنباتات والاشجار كمون كب مريتس وزحبك قليت حر الشاتات غيرو زرتك كمزلو مين يبلو الزحبتوزي مسحتتك اليوم بدح اليوم اللي صلى الله قول الله ربي يبلو سلازي رب سبحانه وتعالى كاب سمي بمي يرزقنا كم مرد ما بعتخلت يرزقنا اللو مالتي الزينتا مالتيو ازيز قداركو فتاري ربست نعيت قزومة لت سورة سبعا رخبا زاء يا زاء قصر عصران أربعة وقوله قل من يرزغكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كمون رب سبحانه وتعالى ان تعالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لهم تزاربهم تمزيق تزاربهم نزوم كحتي كفار قريش كل اب كفر زلوا كح... وحدان زلوا دماني زاتزي كسمعوا يغبوا وتحك دماني انت اجتهاد غيرو رب لمينو تحق ربك مرحي قول من يرزقكم من السماء والأرض قاب سمائي ششاه يزبوكم زول لمن شباب قاب سمائي كما يقول رب س... ششاه يبنى مالتي ما ينتهي يقبر يوقع على زما يزيد لا يكون حتى سبحان الله العظيم قابت قدرنا يا سبحانه وتعالى Nogodāk nogodun kolo. Nogodāzīn, kūl lūsib, apgazū, kofi lūsib, domstīs salā. Zghā'a bī kudrāna irrabbi arātā arātā. Bērki māš, kibēl un kolo. Nogodāzīn, kūl lūsib, ānēkā mēs gaurās, kūl lūsib, lūsib, والأرض كما ريت دماني إزاي ببهل تفعلها ليو في الرتواتات طلتي لما بأتاقلتين بحر الشانق رأيتك أكمالو غيب أم يملك السمعة والأبصار نزا مسمعت إزم سماني إزمالك نقال يوس أمام قيرو خلقه نقال يرما سبحان الله أنتا قبر مالتي يسمع نيره قاون دابلو خيب انها ايوان كتسمم خيب ايز قبركو قويتا فتاري ايه كمونا عنده مانيز ملكا جكا حدي رب سبحانه وتعالى ومن يخرج الحي من الميت كاب موت وقاقوا هنا وهواتي بلا لكن دور هلتوا سخافون قاقوا اتنخل قلوخمان كيترافه ماي ماي جمع يا ماي دهريوغن دهت تطور ويخرج الميت من الحي كاب موت دماني هيوزلو يوزل يخرج الحي من الميت كاب هيوزلو دماني موت يوزل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مالجمع تزمو تجمع خط حي ومن يدبر الامر من يخني لز قدائي زسالته من يخني زما حاضر زله نزا علم نازئا بملاءه ناس ماي نيم ان اي امريت نائب نائب كل مخلوقات اما حاضر من كرسي عرش ز من كل مخلوق كما حضروا منه فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ رَبِّيهُ خُلُّهُ خَلُّهُ كفار قريش أبتي قدرانا يربي شاكي نظرهما قال لهم أبتا مسموتنا أين تسيننا زبل الإمنات نروهم قال لهم رزق من يرزقكم ربي ما يرزق من يوكا مي ربي أتخلتي حرشاتات زودس خمريت ماليو ربي كبلو خير إذن ماء بصورة يونس نرغبو آية سلاسان حجم والآيات في هذا كثيرة آيات ما بسوح ربي رزعه مخانو نرده وعما السنة تاب حديثنا صلى الله عليه وسلم من دحرك نوصل فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد الرسول صلى الله عليه وسلم له حاجة قلعة أما هسن نايد يو ونقول له رب سبحانه وتعالى ملائكة يستجد هذا ملائكة هذه ملائكة هذه بربعة نقرات من خط صحفة له نزق نقول الله هنا مالته كل مخلوق أبقى جديو خلوه زن أربعة تسحفه لك انتين نرأينا أولا بكتب رزقه ششيناتو بالصحف اذخوله ششينا هنا رزقنا هنا تسحفه كله اذخوله نجنق رب رزاقه ندابل ننم كل مالته سلذيب رزقه نجنق هم زيب لنا أظن يأتو أب كب تدين أخل لنا تشيشينا رزق تتحي فيه وآجليه عذمي وغندي يتسحف ربي عمرنا أنوحيه خير يسرحنا أبزاء من قد السلفية يسمحنا بالماذا وعمليه سرح الماني قطائق السرع خير جيشارك السرع وخلو تتحي فيه. وشقي أم سعيد رحز جغون السبزي ويسكرسوس الزغاة الساحفي رب خبتم رحوساتك برنا سلزم زى حديث رزك تتغيسان لا مالك رزك رب خمز رزقنا زى حديث دماء أبصح البخارين الرغباء كتاب القدر وأبصح مسلم أيضا في كتاب القدر وأما الدليل العقلي أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب رب سبحانه وتعالى خمز رزق النابي حن قلنا أننا نستنتم كأنها مالتيو بزي إخلاء مايك النبير أين يا شباب حدثت بزي إخلاء ماي نبير كموت في النهاية سأميه كموت ويتأميه كموت إزقاء رب خمز رزق النابي يرد أنها مالتيو والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أَم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون رب سبحانه وتعالى بزعب رزقي اقلمي كم ذهب النادماني ايبل أفرأيتم ما تحرثون اسكن قروني التحرشات حرثوه ذا اللغم كاب مني مني زبقوا ذا اللغة رب سبحانه وتعالى اسكن قروني بولهم من رسول صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم ما تحرثون هل انتم تزرعونه ام نحن الزارعون اي نصيحاتكم ديكم تاكلوا زرعهم واذن احنا الى نقول زرلنا حرس هيحرس تزبقوا ربي تيي السبب لكن تزبقون تزكبر ربي لو نجاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انت من دلين يرنع نزح الرشاز انت هم قبرناه لك حطاما مالت هشيما متكسرا لا ينتفع به تغمقهم زي يقولون نزح الرشاز ما قبرناه سبربر زبالة مخونة ها برأس زي يقولون بخبخ مخونة نزح الرشازة اولتم تفكرون صراتكم هون مستغربكم ناركم وايز يقولوا حارسنا هصيرنا ما لكن نزح الرشاذي كان يقولوا مس بالكم ابقي لي رب سبحانه وتعالى زغاني قد نحن بخسرنا انزل لنا ما بلقم بل نحن محرومون بل نحن اتحرمنا ببعض رزق زي مس الماء الذي تشربون ازمى تسات هو لهم اي لتحرموا به من انت هو من يريده من يمازيكم زل يبل الله رب سبحانه وتعالى ا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون كذبنا زور جمي منو ان لديكم يذلم زلوا نتم كفار قريش منو يريدوا كذبنا سخطكم ديهم والله أب كبره تسألحنا بسلم أننا أتوز آيات زندار سمعه ربه دا تدليل المعنى أنتم من المزن أي من السحاب كابدبنا ما يزوردو مني أنا ديكم كون كابدبنا ما يزوردكم كميز بذل الله رب سبحانه وتعالى لو نشاء جعلناه أجاجا إذن ما يزور تندل نيرناه بلا الله رب سبحانه وتعالى جعلناه أجاجا أي شديد الملوحه ورتعز غونه تشوم غبركم هنا زمايز ما اوردنكم كفك تشوم غبركم هنا زمايز كما يغركم مستتخوميز بذلك تشكرون اي الا تشكرون بهذا الماء العذب تعمى بس تغمكم لكم نعايز يتغزوني يزبسوني ابن مخلوق تصوعه نعيده تصوعه ابن مخلوق تقزوه نعيده تقزوه زغا قدران يا رب سبحانه وتعالى يرد انه. أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى زياء آيات زياء آب سورة الواقع عن رخبا عن كس كاب سلسان سلسان كساب سبعة ففي هذه الآيات بيان ان رزق ان رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل ابذات زاء رب سبحانه وتعالى تغيثنا له ترزقنا حنا كبرب موخان رزقنا حنا ابي ذرب موخان لذلك حدثنا لا توحيد بدايه كتحاسب الله اب سننا له يلو حسب الله اب تصنن منهج السلفيه يزله له اله يحسب لهم بر ما يرزقي ابي ذرجي خجنا يقبل ابدا خجنا تقبلوا الله هو الرزاق ذو القوة المتين قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن تايلو ولم يتركنا هملا رب سبحانه وتعالى خالي معطلين قد دخلنا فتيرنا بدو حرز دمان تاقير مالاته ورزكه بالنها ششاهه بالنها نخل ندر أبز الدنيا بل عنا ستيلنا دي تقول داي ايكونا بل إنما لهدف خلقنا كمت رب سبحانه وتعالى زباله وما خلقته الجنة والإنسة إيش إلا ليعبدوني له سبحانه وتعالى نحادي ربهم قزاء زيادة توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتولهم صنة نارسل صلى الله عليه وسلم كن كتولهم كمؤون منهجنا الصحابة والتابعين أبحقه إذنبوروا قدمينها إذنبوروا الصحابة كلهم والتابعين ما يزيوهم من قد تخطي النعم كيل انتهي له الشيخ من عزيمين برقى عصر تدغى تريفها هنالا إن شاء الله كابوت أطوكن بالبإذن الله تساعد تأكل الله ولم يتركنا هاملا مالث مهملين معطلين قد قدرنا رب سبحانه وتعالى شل لا يبلنا بل انما نعلاما يو ويضمننا ابي علاما خلقنا متى اجى الا من حررنا ان ربنا خلق الزو يا سلفنا نعوذ بك الله سبحانه وتعالى هذا هو الواقع الذي تدل عليه الادلة السمعية والعقلية ادلة برتع عملتي في دحرينا السمعية ابزعل في جمعة غسان ادلة السمعية انت تكون على الشباب الكتاب والسنة الوحيد زي هاي نسمع ادلة نقوله وادلة العقلية دماني بحنقولنا العقلية نبلو مالتي أما السمعية فمنها قوله تعالى رب سبحانه وتعالى سؤال كخم خلقنا دليل الليل القرآن الشيخ بن عثيمين تغسلنا زي مالتي رب سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يمسلكم دو أنا خليقكم زلوه شللت النت بزي علامة بل علامة خليقكم مالت عبثا مالت صدا باطلا بزي كون علامة صغل كان شللت النت زلو فتاة راقر فتيروكم يبلالو رب سبحانه وتعالى كون دمس لكم أي كونان مالت بل إنما علامة خليقكم زلوه توحيد نغت عزلي نعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ كتهله رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ كتهلهم ابرسيد ماني تي منهجنا السلف هاي الصحابه والتابعين نحسكم ناخذ كته تي تخلقنا له جلنا الا ما مالتي وانكم الينا لا ترجعون نبنا زيت من له سو دو مسلككم حدا سمس موته نابربي منلس قاما مالتي الله مالتي سيزي بحج حسب له كيفكم مالتي فجعل الله الملك الحق للعز هنا حقنيا لغوس رب سبحانه وتعالى لا اله الا هو بجوكا غويتايل بجوكا الى مغزاة زغبؤو يله كل فطور مغزاة ساي قبون كل جزات وغنانا رب سبحانه وتعالى انا جزاء مالتي اتي خصوصياتنا يا رب سبحانه وتعالى من رب ترحيز الملكات الذي من رب ترحينا قا نهبه زياءة بصورة المؤمنين الرغبة آيتين قلت آية مالتين زياءتا متن عسرت حمشتا متن عسرت شبشتا وقوله كمول رب سبحانه وتعالى انتايلو احسب الإنسان أن يترك سودا يمسلوده والدسل زي لو كنت فوتوا المسلو هدف شغلنا تراح ابذال الدنيا بالسي بالي عستي الخيل لا حدث الله ضايقت قالوا تصبحوا ابو توحدوني يركا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تخطى القيام دوب صونا دون يركا هاب من حاجه السلفي دون يركا واش كفزنك جلتها دحا نيركا هذه صبحوا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى أَزِزَ زِزَخَمْتَ أَيُوتَفَتِرُ أَتِ أَفَتَطِرُ زَيْري كَمَتَى تَخْلُقُ زَيْري أَلَمْ يَكُ أَيْنَ بَرَنْدِ نُطْفَةً مَاي مَالِكِ كَمَا يَخْلُقُ مِمْنِي مَنِي مَالِكِ فَرَمَايَتُ سَبْعَتَ مَالِكِ فَرَمَايَتُ سَبْعَتَ كَمَا يَتَخْلُقُ أَزِزِ زِ فَرَمَايَتُ ما يتبع تاينيرو مالت يمنا بدو حرزي نعم تايت غيرو ثم كان علاقة فخلق فسوى بدو حرزي رقو دم تغيرو شوف ماينيرو ناب رقو دم تغير فخلق فسوى مالت أتقن وأحكمه أتقنه وأحكمه رب سبحانه وتعالى دقا يتقن زلو فتاة راقيرو فتيرو وخلقوها وقلوا دماء أبوته كف كف أبي الله رب عيني أبوته إذن أبوته اقرب بوته إيد أبوته رئيسي أبوته إذو خلوا قيراس نمتعين عاي ديت بزوني توحيد ديت فجعل منه الزوجين الذكرة والأنثى كابزي ماي كابزرو قودم دماء خلطة نغر خلق فتر الذكر وايش والالذه سبعين و130 كلتت صوتها ما فسبحان الله نبعه شغل عزم ما يقول نسيت عيد فطر وخودا مكنه اي فنت هاي جن افتذكر من مولاده ذا حكم النابس يحمل ذا قد يا رب سبحانه وتعالى وطيل له ونها توتي شكل رئوان له تيكرتي رئوان ما يكون له وجد يقول ازي مخلوق زبان له اي فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى رب سبحانه وتعالى ذا قبر كويس بذل كَتَسْأَاكُمْ كَمُسْا أَيْكَلِنُّهُ أيك... هَبْزَيْنَ بَرُكُمْ كَبْ خَلَقْهُ هُمْزِي تَعَتْمُهُمْ أَنْ لَهُ كَبْ عَتْمُهُمْ نَخَتَسْأَاكُمْ كَلِّ عتم... عتم كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبتون كما ينبت العش لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوكع ما يجد ماء؟ ها التفرق ها تنجد ها تكاسم إذا ما يزيه مسوقعه بزاعة ما زيئه كله تي أكلات من لس بزاعة ما نيجد زيئه وأبناء عص عص يبلوه رب سبحانه وتعالى يخلقنا يتسأل بكذا زين بركم وقاز خلقكم قومسي بس خلقهم داء هلا خلق يجي زي خاطر ساعكم كليب باذن الله رب سبحانه وتعالى زياد ما ابصوره القيامه عنكس ايات قصري 36 60 حساب 4 اب متجر يا اخي صدق تعريف النار له مالتي العقل ما حنقولنا انت حراست انت حاسبنا نمت انا تخلقنا من وزيئة سبحان ربي العظيم مزوحات كفار بل كلهم كفار تجنقهم كمنتائنا نسينا من المنتائك الدنيا ترخيبنا أبز على مانا زياد تجنق مسلم لكن أبز الدنيا ممسيه ويفلتيه سنماء توحيد نخحز نربي نحاجه رب سبحانه وتعالى نخلق الزعمالة نرسو صلى الله عليه وسلم نخلق التلم يتي مرارحانا يصحابا فهمنا يصحابا زنبارين يتابعين حزون نخلق بعز مالتي فلأن وجود هذه البشرية لتحيى ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل ودو سبب باري عساتيو تمتعوخ خير كابس الدنيا زي كم انست ساتات ماجي كم انست ساتات زي توقعي حتى ابحن قولك اخم ودو سبب يحسب عقل اللوح ودو سبب يزارب قلت سخيري خمس سايكونا اذي رزق خونو خارب سبحانه وتعالى لا اخات لا اخواننا كل حزبنا لا تلوخ تلاقوا الله سبحانه ما عنده لو عالم تلاقوا مالتي اذ انت حركينه حكمه نا سبحانه وتعالى أي راينا له تدا بنعنا السينات تمتعوا واختموت من حركينك اذي ابي له تي حكمه سبحانه وتعالى بل تي حكمه ربي خلق الناس له من انت نحاد لا بلعنى ستايلنا اندحر كوينو خمسة بالعكاستها من الكافة دحريهم واتكا من تسايلنا اندحر تنزخو هذا عبث هو عبث محب أزيز أوتائي مالتي بلاي علامة تبقى عزال الدنيا مالتي ولا يمكن أن يخلق الله أن يخلق الله هذه